بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث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 فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وعين لكل افكاك نسيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا يَأْبُون شَيْئًا وَلَا مُتَّخِذُوا وَلَا مُتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لهم عظيم الله الذي سخفر لكم البحر لتجري فِيهِ فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخفر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الذيينَ آمَن يَغْفرِون الذيينَ لا يَرجونَ أي غَ الله لجِز يَقَم بِمَا كانَ يَكْسفون مََّ مِنَ صالح فَلَنفسسس وَمنََّس أَفَلَهَا كُمَّ إ رَبّكُ تُر جَون وَفَضَّلناهُم عَ العالمال وَآتَنَهُ بَنات مِنَ الأأَمهُم فمَخْتَ لَفْنُ إَِّ م بَعدِم جَهُ يعمُ بَغ بَنَهُم إَِّ رَبَّكَ يَقُضبَنَهُم يَمَ القياامَةِ فيِي م كانَوا في م كان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 والله هو ولي المتقين هذا بصرائر للناس ومده ورحمه ورحمه لقوم ينقلون ام حسب الذين تجرح السيئه انتن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات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 اَذَرَ أَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَاهَهُ غَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَى عَيْنِهِ وَخَتَمَ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن دَاعِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ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 وَوتَكُ لََّةِ جافِيحيي قُم مكِ تُدعَ عَ إلى كِتابِهَا اليَْومَةُ لِزَوونَ مَا كُُمْم اليَومَةُ دِزَوونَ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 117. وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستمزئون 118. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم كُمُتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَأَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وهو العزيز الحكيم